بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن 118. صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون